وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لْسَاحِرٌ مُبِينٌ إِنَّ رَبَكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتْرٍ سَتِي أَيَامٍ ثُمَّ أَسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَ اللَّهِ حَقَّهُ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 إن الذين لا يرجون لقاءنا فرضوا بالحياة الدنيا ما أنو بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون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 قُل لَو شَاءَ اللَّهُ مَا تَنَاوَتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُم بِهِ فَقَد لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ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 إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموجد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 ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن إنزل الله من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأعوام إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا ليلة أونها رن فجعلناها حصيدة فجعلناها حصيدة كأن لم تغن بالأمس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 قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنا تفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي إلى الحق. يهدي إلى الحق؟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 قد خسروا الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نريك بعض الذين لعدهم أو نتوفّي أنك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول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 الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ثوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبعونك حقه قل إي وربي إنه لحق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 ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم بوعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين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 وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ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 متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون فاتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرُ إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأورقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين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 وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ فَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمنتم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا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 وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينتا وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليظلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم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 فَإِذَا أَدرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ آلآن آل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين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 وَمَنْ ظَلَّ فَإِنَّمَا يَظِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٌ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ